فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك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 فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ مُجَرِمُونَ فَأَسْرِبِ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ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 24. 25. 26. 27. كَذَلِكَ 29. 30. 30. 31. بَكَت 33. 33. 34. 34. 35. 35. 35. 36. 36.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 111. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم اصب فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم يستقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من صدوس ويستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين